خمسة. <سؤال> <سؤال> استمع إلى نطق حرف السين بالصوائت القصيرة في الكلمات الآتية ثم لاحظه س س سي، سمك سلطة سفينة سلم سلطان سجود ستة سنجاب سباحة